هو طائفة من الذين معك من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون Bye. wi wow. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ ذَعَفُورٌ رَّحِيمٌ بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّسِّرِ وم فإنذِر وربك فكبر وثيابك فطهير والروج زفدر ولا تمن تستكبر ولربك فصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم اون ني يومن خلقت رحيدا وجعلت له ما لممددا تُلَهُ lahu temhida Um yatma'u an azeed Kala inahu kan سأرهقه صعودا